بعدما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن جزاء الكافرين تحدث عن جزاء الشاكرين والشاكرون هنا سماهم أبرار واعطاهم اوساطه من تلك الاوساط انه قال يوفون بالناظر ما قنعوا بفروض فرضها الله بل ادوها وزادوا فنسبوا التقصير لأنفسهم فألزموا أنفسهم بفعاد وذلك يريدون القرب من الله يريدون أن ينالوا ما عند الله وان يتقربوا اكثر فاكثر الى رضا فقال فقالوا يوفون بالنصر اهذا النهي الطاعات اما من جهه ترك المعاصي فقالوا ويخافون يوما كان شرهم السفيرا هذا الخوف زجره وارتاعوا عن الانحراف وعن ارتكاب ما يغضب الله والرسول ويخافون يوم إن كان شرهم مستطير زاد وقال هذا من حيث من حيث علاقتهم برب الارض اما من حيث علاقتهم من حيث علاقتهم بالناس فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما واسيرا قائمين بلسان القال أو الحال انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عجوزا تمتازا ذكر سبحانه وتعالى بعض الشروط التي ينبغي ان تترك ترى الاعطاء والشفاعه ان هناك شروطا لا بد منها لا يقبل الله عطاء المؤمن الا اذا توفرت هذه الشروط منها يقول ويطعمون الطعام على حبه اولا انهم ينفقون من الطيب لا من الخبيث ولا تهمهم الخبيث منه تنفقون هذا اولا ثانيا من المحبوب ربما يكون طيب ولكن غير محبوب لا هذا أنفق مما يحبه لن من حتى تبقوا مما ذهبه إذاً هم ينفقون المحبوب هذا الشرط الثالث الشرط الثالث قال مسكينا ويتيما واسيرا إنهم ينفقون على المحتاج ويتيم وأسعى إذن الإنفاق على غير المحتاج وإنفاق ولكن من شرط الإنفاق المقبول الإنفاق الذي هو من أوصاف الأمرار أن يكون على المحتاج ثم هذا الشرط الثالث الشرط الرابع قال لا يريد منكم جزاء ولا شكورا انهم يريدون بهذا الانفاق وجه الله يريدون القرب من الله ما عندهم غرض في الدنيا كلها انما الذي يهمهم ويتطلعون الى ما عند الله اذا لا من الاخلاص لله تبارك وتعالى الشرط, الشرط الخامس أن يكون من حلال، لأن الإنفاق من غير الحلال، أو أقول الضر من الحرام، هو إنفاق مما لا تملك، والإنفاق مما لا تملك هذا ملغى ومضمن، ولا أدري فيه منه. ووضح في قوله ولا سيف من الخبيث وأخبث الخبيث والحرام. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، يعني الحلال. ثم الشرط الشرط السادس أن يكون عن ظهر قلب ما تكون أنت محتاج وتخرج مما عندك وتلبخ كله وتستجدي الناس تخرج لعارف الناس يدك للناس ها نعم <تصفيق> <تصفيق> الشرط إيش الشرط السابع أن, يكون أن لا يكون فيه من ولا أذى ما تنبيه ولا تعلم ما تعطيه الشرط الثامن أن تستقل ما تعطي لا تستكتر ما تعطي أقول روضا يا في سنة أنفقتم مليونا والسنة الماضية أنفقتم كلم لا يأكل كلم جميع ما تعطي استقله كل ما تكثر يكثر الله لك. كل ما تستقل يستقل انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش بلال مش بلال يعني بلال هذا لحن عربي انفق بلال يعني يا بلال لا انفق بلال عمرنا كله مهما يطلب مني اعطي انفق ينفق عليك لا سوعي فيعرف لا سوكي فيوكي عليك اذا شدتي شدعك واذا اطلقت شدتك ثم الساسع لا بد ان يحاط هذا العطاء بالكتمان لا يعلمك الا ربه الارباب ولا أحد له. إذا استطعت أن لا يعلم المنفق عليه بمجرد تطرق الباب ضع الحاجة لاحتاج الفقير، تضع وغرس الباب ثم تترك وتحتفل. وإذا به يفتح الباب وينظر, وينظر عن يمين وشمال ما راح يدخل يدخل. من الذي أعطى؟ من يعلم المعطي؟ الله تعالى. العاشر العاشر أن تاتي أنت إليه لا تكذفه أن يتيه هو إليه لا وهذه الشروط حسب ما الصحيب وإلى قبل التنفيذ هناك شروطها على كل حال فيكم. هنا إذن هذا من أوصاف من؟ من أوصاف الأرض الذين استحقوا هذه النعم التي نحن بصدق ذكرها ذكرنا منها في الدرس الماضي ها؟ والضاقنة من مؤناء. قال سبحانه ذلك الزم ما صبروا جنة وحريرة متجئين فيها على ارائك لا يرون فيها لشبكنا ولا هريرة ودانية عليهم غلابها وذللت خطوبها تذليلا وهنا كنا واقفين نزيد الصيام الكريم ونقول قال الله في تعداد هذا النعيم قال ويطاف عليهم بانيه من خطه واكواب يطاف عليهم اي هم في ضيافه الله مخدومون ما يكلفون الخدمة ما يكلفون عناء ما يحتاجون لا أبداً بل هم أخضرون وإخواني أقول لكم أعظم عيد نحتفل به أعظم عيد يوم ندخل الجنة والله ما مثل هذا العيد أبداً إنه أشرف الأعياد وأكرم الأعياد يوم ندخل في ضيافه الله وفي تكريم من الله ضيافه وعطاء من كريم عطاء كريم من معطي كريم والزيادة زيادة في النعيمة والتكريم ربنا يكلف أن يخدمنا من يخطب اهل الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب ويطاف عليهم بانيه بانيه من طعام من ماكولا بانيه من فضه يطاف عليه بانيه من فضه الاواني اواني الجنه من فضه واكواب, هذا ما يشرب. وأكواب. أكواب الشراب ايضا من فضه ربما اخي الكريم تستقل لهذه الفكره والله ما تتفق مع ما نعرف الا في الاسماء والا واتوبها متشابهه واتوبه متشابهه في الاسماء فقط اما في الكل والحقيقه هناك طول شاسع وطرف كبير ما بين السماء والارض اذن هذا الطعام كما قلنا مرات وكرات ليس لحاجه لي الجسم اليه نحن هنا ناكل ونشرب ليش لنعيش ما يمكن ابدا ان تستمر حياتنا الا بالاكل والشرب كدوله لا لكن يوم القيامه لا بل رب العزه كما قلنا مرات ومرات يكرمنا ويشرفنا بهذا الطعام وبهذا الشراب تفتكه فقط <تفكت> مجرد تفكه وإن الجسم خالد ولو بدون أكل ولا شرب ولكن تفكه وتفكه لذا كيف الفاكهة تكيش بقى تكيش بقى قلتي بالفاكهة ايش سفاح بنام برتقال كذا الموز ايش لا يعني فريسا كذا سبحان الله هذا ايش تفكه يقول الله عز وجل اولئك لهم رزق معلوم بالفواكه اما حياتهم تقوم بدون اكل ولا شرب نعيم اذن يطاف عليهم باليه هذه الاواني واكواب من ولكن لا كالفضه التي نعرفها في الدنيا لا هناك فرق كبير قال قوارير القوارير هي الزجاجة البلورية التي يرى باطنها من داخلها وظاهرها من باطنها انها فضه زجاجيه طلورية وهذا لا نعرفه فرب الأجزة يقول كانت فضح قوارير هكذا كانت ومنذ خلقت هكذا هي كانت قوارير قوارير من فضه وهل الفضه فضح قوارير؟ ما نعرف هذه الفضة خالفوا لنجدوا القوارير اللغة للجيش للطلوري تعرف البلون؟ ما شاء الله ما يعرف ده البلون كاس واحد اليوم يسوى ايه؟ لا موضو سلم اليوم قد يسوى مئة الفرن كاس بلوني كاس يشرفين كبارات في وظمات وقرموا كبارات وظبرنا مناب ايه؟ سبحان الله قوارير فيقول هذه الفدة في الدنس الاخرة قوارير قوارير من فضه ثم يقول قدروها تقدير يعني ياكل الانسان ما يحتاجه ويشرب ما يحتاجه كاس الحاجه يكفي الحاجة ما يبقى خطه انسانيه ولا يبقى عندك نقص. لا قدروها تقدير فالطائفون عندما يصيعون مختار الحاجة لا زياده ولا نقصان. هذا على الفرد انه في حاجه ولكن ما في حاجه على كل حال استفدته ما يكفي قدروا تقديره فهمتم معنا قدروها تقديره هذا معنا ثم يقول ويسقون هذا, هذا القطعون ثم هناك مشروب هناك خمر وقلنا ان العرب كانت الخمره جزء من حياتهم كانت تدر عليه من ناحيه اقتصاديه مال وفيره وكانوا ايضا في حياتي المعاشية ما يتصنون عن الخمره وكانت كانوا شغوفين بها حتى ان التحريم لما نزل نزل تدريجيا ما نزل مدرة واحدة حروم عليكم الخمر لا أبدا أبدا لا نزلت ليه لأنها لأن قلوبهم كانت شغوفة بالخمر فلما كانوا يحبون الخمر قال لهم والله اندخلتوا من الاسلام ما تحرمون من هذه الخامرة ولكن ليس هناك في بالآخرة لا في غاول ولا معنى يوزع خمره الاخره افضل واشهر من خمر الدنيا قال ويسقون فيها كاسا وقلنا في درس الماضي ان الكاس اللغه العربيه لا يطلق الا على الفرسعه على الراسعه يعني الممتلئ ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيما سبق كان مزاجها كافورا عينا فهي عين من الكابور وهنا من الزنجبيل وكلاهم يطيل طيب فكانوا يخلطونها صارت في الكابور بالزنجبيل في الزنجبيل ولعن الكابور كانت أيام الحرب والزنجبيل أيام البروده فالله عز وجل ذكر لهم الحالتين حالة البرد وحالة إيش وحالة الحرب فقال عين فيها تسمى سلسبيلة هذا الزنجبيل عين جارية فاهل الأضرار تمزج لهم كافورا وتمزج لهم جميلة وكلاهما معين اما المقربون فلا تمزج لهم بل يشربونها خالصه يشربوا بها المقربون خالصه غير ممزوجة كما فرق سبحانه وتعالى عندما تتكلم عن المقربين ثم يقول كان قائلا ومن الطائف يا رب العالمين على اهل الجنه هؤلاء من الذي يطوف على الشاكرين على الابرار عباد الله المقربين من الذي يطوف عليهم يا رب قال لأنه الذي يطوف عليهم من الطائف؟ من الذي يخدم هؤلاء الضيوف ضيوف الرحمن في جوار الرحمن من الذي يخدمهم؟ من الذي يطوف عليهم قال ويطوف عليهم ولدان ولدان شباب شباب طيب شباب جميل ولدان مخلدون في غاية من الصباح والوضاء والنضال والجمال والنور والبهاء ما شاء الله مخلدون ما, ما ينال منهم زمان لا تشيب شعورهم ولا تتغير ابشارهم فهم في شباب خالد مخلدون في وضافه وصراحتهم سبحان الله في غايه من الجمال والجمال حتى انك لو قدر لك ان رايتهم ما رايت النجوم النجوم المضيئه منصور هنا وهنا الجنة ممتلئة بهم الصاقين هؤلاء ولذلك اليوم اذا كان فينا حفلة حفلة حفلة رائعة ما من الذي يختار في خدمة الشباب ولكن اليوم في المجتمع الجاهلي يختار بنات بنات بنات وضئات جميلات متبرجات كذا ليه تكريما للضيوف اذا كان الضيوف يعجبهم ايش يعجبهم البنات يعجبهم يا عين ويعجبهم الرقصات والاغنيات والدورات ايش ولله المثل الاعلى رب العزة يوم القيامة من الذي يطوف على اهل الجنة والدان والولدان مخلدون في ولاء ولدانهم مخلدون بهذا الشكل مخلدون يعني ما يهربون ما يشيبون <تصفيق> لاحظوا قال الله إذا رأيتم حصلتم لؤلؤا منثورا كانهم كأنهم جواهر منصورة هنا وهناك وضيئة والجواهر النفيسه سبحان الله يعني تضيء بكثره الأشعة والجنة كلها نور والنور ينعكس في الجواهر ولكن هذه هذا النور ينبع من ذاتيتهم ولها مختلف مختلفا من غيرهم لا هم رأيسهم ينسبسهم لنلؤا منظورا هؤلاء هم قدام من الجنة وإذا رايت ثم وثم إيش للمكان البعيد والمكان البعيد وما هو بعيد إن شاء الله على المؤمنين هذا المكان البعيد بالنسبه للدنيا واذا رأيت سامه في الجنه رايت نعيما نعيما عظيما لا يقابل قبلك وملكا كبيرا مملكه هائله الله اكبر وملكا كبيرا حتى ان إخواني مملكه حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة أدنى أهل الجنة منزلة, منزلة من ينظر في ملجه مسيرة ألف عام مسيرة طول ألف عام يرى اقصاه كما يرى ادناه رئيسهم كيف مثل الدنيا وعشرة أمثالها هذا آخر من يخرج من الله وتعرفون أن عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة الصالح من صحابة رسول الله والتابعين والعيم المهتدين أن آخر من يخرج هم عثقاء الله الذين لم يقدموا عمل صالحا لله انما فقط من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله لم يعملوا عملا قط لا صلاه ولا صيام ولا حج ولا كما ورد في الصحيحين من في قلبه مثقال مثقال ذره من ايمان ما في عمل يخرجهم الله وعلى رقابهم مكتوب الله هذا كلام رسول الله في الصحيحين هؤلاء اخر من يخرج هذا الذي يخرج وهو من عتقاء الله اوليكم يا ربي أخرجني فقط الى باب جهنم فيخرجه الله الى باب جهنم ثم يقول يا ربي حول وجهي حتى لا أرجع فيه. فيحاول فيرى الشجرة بعيدة من شجر الجنة. يقول يا رب ويعطى اولا ان لا يسأل شيئا، وفي الثاني أعطى الأهل أن لا يسأل شيئا. ثم واذا به يقول يا ربي من تلك الشجرة فقط أستضل بها. ثم يعطاها. تسأل بعد ذلك اقول الله لا يسال شيئا. وعندما يلبى رغباته ويعطى الاستغلال في الجنة الشريرة هو ينبه يقول يا ربي وأنا باب الجنة أقف على باب الجنة ما فيش الأهل غير قدر يا رب الجنة هو ينبنى الطال سبحان ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول لك مثل الدنيا كيف يدخل ملك صدق مثل الدنيا يقول كثير أنا أعطيتك مثل الدنيا وعشرة أمثالها هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام آخر اهل النار خروج واخر اهل الجنه دخول قال رياض قال ولذا يقول حافظ حجر شارح البخاري الاعمال شرط كمان لا شرط صحه ويقول ابن حجر في اول كتابه يقول اهل لا ابتدى حديث ويقول اهل لا اله الا الله ولم يعمل ولو ولم يعمل خيرا لا بد ان يخرج من النار اذا كان من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله اقرا هذه الكتب التي قلتها لكم هذا صحيح البخاري بشروحه اهل اين كلهم على هذا بالاجماع ومن قال غيره فهو خارجي باجماعه نعم اخواني يقول الحق سبحانه وتعالى هنا فاذا رايت تامه رايت نعيما ما شاء الله وملكا كبيرا الله اكبر ثم يقول عاليهم وفي قراءه عاليه اي ما يعلو من الجزوه من الثياب عاليه الثياب سندس خضر والسبع السندس هذا هو الحرير الناعم الدقيق الحرير الليزي الذي الجسم الى واليوم يقولكم وسيله تاكلوا كم وسيله اشكركم والله يجيلك لكن هذا من من يعني حرير غير عن حرير المهم يا اخوان يقول من سندس خب، والظاهر من السفرك من حرير فيه بريق لمع مشرق تبارك الله ايوه هذا لمن للاغراض من سندس الخضر والسفر لا بد من الحلم واليوم شو يعملوا اللي مش كامل استنى دي فالضيوة من ذهبية مش هنا ايش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يشير الحرير والذهب يقول ما لبسه ما في الدنيا لم يلبسه الله في الآخرة فيقول في الأبراظ وحلوا أساور من فدقة لكن هذا للابرار أما للمقربين فيقول ويحلون فيها من زاوير من ذهب والقلون واللباس فيها حلال. إذن هناك فرق بين لباس الأبرار ولباس المقربين. لابد أن نجمع ما قاله الله عزوجل وحل أساوية من سبعة. ثم يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا ما شاء الله تكلمنا عن الشراب ولا لأ صياف الشراب عن الشراب كيف هذا هذا غير هذه الشربة وهذا وهذه الصيافة تقدم من رب الأرض من الكريم العظيم زيادة كما قلنا في التكريم تلك غير هذه لأن هذه ممن؟ من؟, من ربنا وسقاهم ربهم أما الضئباء غير الأشياء ويطاف عليهم بآمية من فضة واكواب ثلاث قوارير قوارير من فضة في القطة روحا تخطيرا ويسقون من قبل الطائفين عليهم أما هذه غير ممن هي من ربهم وسقاهم ربهم وهذه والتلك غير الاولى ايضا ورد كما قال عليه بن طالب رضي الله عنه حينما يدخل اهل الجنه الجنة الجنه يجدون على باب الجنه عينيه الاولى حينما يشربون منها يرزقون ناثارة في الجسم وبهاء في الوجه وتزال يزال كل الشعث من الجسم الظاهرين حتى الأشعار والابشار كلها تصير من أبناء ثلاث والثلاثين خلاص ثم يشربون من العين الثانية فيطهرون باطنيا يزال كل علم وكل حقد وكل حفظ أمراض داخلية قلبية ذلك <تصفيق> سبحان الله رب العزة يقول في هذا الشراب اذا هذا الاول غير الثاني وغير الثالث, هذا الثالث، اذا هذه مثل ما نحن يعني في الضيافات الكبيرة حينما يلتقون رئيس البلد رئيس دولة حينما يدفل عليه سوراء والعظماء يقدم لهم ولا لا تقدم لهم اشروبات تقدم لهم وكبير كنا نجال عارفوا كيف عارفوا الثمر والحليب والحليب وسبحان الله في البلاد الخوف يقدمون الخمر البيضاء الخمر البيض الخمر الابيض تعرفون الخمر الابيض لا يشرب يلا يشربه إلا الكبراء والكبراء الكبار هم الذين يشربون هذا النوم من الضر وهو إحكمة العسل هذا يقدم مشروب يعني والله إكتباً من أعلى أهل الجنة حينما يجدون على الله الله أبو العزه سبحانه تكريما وتشريفا لهم يقدم لهم مشروبا خاصا من رفياً وسقاهم ربهم شرابا طهورا أهال زياده في التطهير يطهروا ما في قلوبهم من غل ونزعنا ما في قلوبهم من غل طبعا المسلمون قد يتحقضون وقد يترغضون سبحان الله وقاتف حاسدون سبحان الله الصحابة ورسول الله يقول عليكم عبدالله رضي الله عنه والله إلا هذه الآية فينا معاشر الصحابة نزل ونزلنا ما في قلوبهم من خلاله سلك المشدات وسلك الحرور الطاحية التي ورعا فينا صحابة رسول الله الله أنزل فيهم ونزلنا في القيامة وما في قلوبهم ما في صدورهم من خلاله نعم اذا تلك الاحقاد والدغائن او سبحان الله المؤمن يقدم فيه عنده كبر وعنده حسد وعنده حق وعنده عنده, عنده اشياء كثيره رب العزه سبحانه يعطي هذا الشراب ويطهرون فيظهرون ظاهرا وباطنا فيخلصون للجنة وتقول لهم الملائكه سلام عليكم فيكم فادخلوها خالدون وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَرُّوحًا قال الله إِنَّ هَذَا كُلُّهُ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً سبحان الله هذا نعمة من ربنا جزاء على ايه؟ جزاء على ايمانكم جزاء على توحيدكم جزاء على صلاتكم. جزاء على صيامكم جزاء على صدقاتكم جزاء على حجكم وعمركم جزاء على دعوتكم جزاء على جهادكم هذه كلها من من هي؟ والله نها من الله إذا صلينا صمنا زكينا حجينا دعونا شاهدنا ذكرنا قرأنا من وفقنا؟ من خلق اجسامنا من اكبرنا من انعم علينا من هدانا رب العزه خلقنا ونسب الينا من فضله وكرمه قال ان هذا كان لكم جزاء الله اكبر أنفسه هو خلقها واموال هو رزقها وقلبه ووفقها وهو الذي يخبرها على العمل الصالحة وهداها سبحانه ثم ينسب إليها ويقول ان هذا كان لكم جزاء سبحانك يا رب هذا من ثمرات الإيمان وكان سعيكم الله أكبر وكان سعيكم مشهورا كيف مشهور؟ ربنا يجازينا على القليل أكمل. عشر سنوات، عشرين سنة، ثلاثين ثلاثين سنة، ثمانين سنة عبادنا الله. محدودة ولا لا؟ عبادة محدودة، جزاء غير محدود. ورأى هذا ما مدلوت مشهورة، وكان سعيكم مشهورة. ربنا عز وجل يشكرني عمله، يشكر أعماله، وكان سعيكم مشهورة. فانا قائلا قال هذا والله للابرار للشاكرين لعباد الله الصالحين فماذا اعددت يا ربي سيدنا رسول الله الذي قام بتربيه هؤلاء الشاكرين الذين اعد هؤلاء الصابرين الذي اوجد من مدرسه هؤلاء الابرار وكونهم وكون هذا الرئيس ما جزاؤه يا رب قال جزاء هذا الرسول عظيم حيث قال سبحانه انا انزلنا عليك القران تنزيلا انا نحن اعظم تكريم واعظم تكريم لهذا الرسول العظيم ان اختاره الله من البشريه بكالكلمه وقع الاختيار على من على سيدنا رسول الله جعله هو السفير بينه وبين عباده يوصل كلمته هو عند التوصل بينه وبين عباده ان اخترناك ان نحن اكدها بانه وبنحن إن إن حرف توكيد ونصر ونه اسمها ونحن توكيد لنا انه نحن لماذا هذه تأجيلات إلى الى ان مصدر هذا القرآن العظيم ممن هو من رب العزم إن نحن نزل عليه. لا اله الا الله اعظم رساله عالميه لاهل الكره الارضيه العام مكانا وزمانا للاقيام الساعه وقع الاختيار لتبليغ هذه الامانه على من على سيدنا رسول الله اعظم عطاء واعظم تكريم وتشريف من رب الانبياء انها في الدنيا بلها هي الاخره نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ليه قال تنزيلا نزلنا تنزيلا ليه لان الكتب التي كانت تنزل مره واحده يقال انزلنا والكتب التي تنزل منجمه شيئا فشيئا في ظرف ثلاثين وعشرين سنه لتوعج ريزانا استمر نزول القرآن هذا يسمى في اللغة العربية تنزيلا أي المدرد شيئا منجما شيئا فشيئا فشيئا حتى قبض سيدنا رسول الله وحتى جبل هذا الدين وفي اخر قال اليوم أكمل خلاص. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا هذا جاء تسمية لسيدنا رسول الله ليه القرآن العظيم كان جذبابا القرآن العظيم جعله له الله مغناطيسيا هل الدعوة الكريمة في هذا الكتاب العظيم؟ كل صاحب فطره سليمة عرض عليه هذا الكتاب بعقائده الرسيلة وبعباداته كاملة وبأخلاقه الفاضلة وجب معاملته حسنا وب... وبالحب الذي يحض عليه من ال... الاعطاء والتكريم وال... والتشريف و وال... يعني ها آه... أن... انك تعطف وترحم وكل ال... يعني ما عندك لضعاف المساكين والمفراه وإلى اخره هذا القران كان جد كل من يستمع اليه كل من يصغي اليه إلا ويؤمن به إلا ويتقبل ويفتح صدره له العرب والمشريفون لما رأوا هذه الحقيقة والله مثل اليوم لما رأوا هذه خافوا على كيانهم رأوا أن عروشهم تتزلزل وتتزلزل في الكيان العرمي يقول لولا أن صبرنا عليها أن كاد لا يذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا لولا أن صبرنا عليه إذا كان هناك زلزال من قبل هذه الدعوة زلزلت البيان العربي فجاءوا للمقاوضة نفذ صبرنا اعياهم الإذا لرسول الله ولاصحابه ما نفع لجوا إلى فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الملك قالوا ان كنت تريد الملك من لبنات انت الملك ان كنت تريد المال اغنيناه ان كنت تريد اذا كان هذا الذي يفيك مرض عالجناه ان كنت تريد الزواج زوجناه افضل ما من بلعه ان كنت تريد كذا كذا كذا نرجوك فرفض كل هذه المغيات هذه العوامل الأرضية كلها رمى بها صلى الله عليه وسلم قالوا طيب حينما تقبل هذا أزل الآيات التي تسب آلها وتسفه احلامك وتفعل بنا وتفعل أزلها ونسف على قالوا والله ما نفعل أرضا ما يقول لي أن أبدله من تلخائنا ما تفعل فقط اعبد ربك وتركنا نحن نعبد معبوداتك. انت خلال. خلينا. فنزل ثاني الايه يقول العلماء نزل تسليه لرسول الله. يقول ان نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فالقرآن من تنزيلنا. ولا بد ان يتبع. ولا بد ان به. كل المناهي الشرمى. كل الايديولوجيات تضطع بالاقدام. وتضايح الاقدام ويرضع بها. الا هذا الكتاب. انا نحن نزلنا عليك القرآن توزيه. هذا المنهاج هو الذي يجب اتباعه. رب العبيد وانا, وانا مالك. هم ايه? الملقون ونحن المالكون. هم العبيد ونحن السادة. ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا وهذا الدين منصور وهذا القران لا يتاثر ورائه إن, أن, ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا هم العبيد نحن خلقناهم لقدرتنا وربيناهم بانعمنا يجب ان يستمعوا هذا الكلام ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا انما الذي عليك يا نبينا عليك بشيئين اثنين الطريق طويل ولا بد ان تتزوج لا بد ان يكون لك زاد لكي تصطدر ولكي تبلغ هذا الدين لا بد من زادين اثنين الزاد الاول هو الصب والصمود على كل ما يقال فيه وعلى كل اذى لا بد ان تتحمل لا بد ان تصبر رصد لحكم ربي، اصدر حتى يحكم الله. الله قادر ان يميل. ان تطال الامر. لحكم يريدها. سبحان الله. الله كان قادرا ان يميل قلوب الناس الذين كانوا مشتفين حول رسول الله ابتداء من ابي جهل وغيره. كان قادر ان يهديهم الناس. قادر. لكنه ما فعل. سبحانه. ترك, من... ترك من الناس وشأنه. وترك الدعوه هكذا ليش ليكون النبي عليه الصلاه والسلام مخططا لنا طريق قال فاصبر لحكم ربك طريق طويل ومحبوب بالاشواك ومحبوب بالاشلاء والدماء ولا بد في حفر وفي الغار وفي جماجم والطريق طويل ولا بد من الزاد ولا بد من الاستمراريه بماذا؟ ما هو الزاد الصبر. والسعينه؟ الصبر. صبر الله علينا؟ لا؟, لا. وهذا هذا هو تحقيقنا الصريحة. عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطي زمن طريقة لا لا ان قد تضرب يا اخي. قد تشجن. قد يوقف مالك. قد ايه سترت من بلدك. قد ايه يجهد عليك. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إي كنتم ممونين والآن نحن الآذلون والأرضلون ليش؟ ما نحن مؤمنين لو كنا مؤمنين والله لا عزنا الله فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إي كنتم مؤمنين إي نمسكتكم خرح فقد نسلق الأعداد وتلك الايام تداولوا من الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم لابدوا من الاذاة هل ليعلم الله الذين امنوا منكم ابوك فهذه الذهب انه او فوقت فوقتها هذي كابلوا من النار وفي النار يستطيع احساب يا ابوكي انها الحقيقي انها فكذلك اش النار؟ البلاء هذه البلايا التي تصرف على المؤمنين من أجل إخراج المؤمنين برخور ما يسكت إلا جهبه قال الله هو <تصفيق> <تصفيق> ليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويستخر فيكم سهدات لا بد من بلاك أحسب الناس أن يقردوا ان يقولوا ما عملنا وأحدهم يظنون، ولقد فذن الله صل ولقد الذين من قبلهم، فلا يعلمون الله الذين فضقوا ولا يعلم الكافرين. إيه؟ بالسلاح، بالمحر، بالسيف، بالثقب، بالدم والقسوة والضرب. لا بد. وإلا كل ايش لا بد. لا بد من, من التصفيه يقول سبحانه وهنا فاصبر لحكم ربك حتى يحسن الله ثم يقول ولا تطع منهم اولئك الكفر لا تطع منهم آثما او كفورا هؤلاء المعارضون هؤلاء المعاندون هؤلاء محاربون هؤلاء مظالطون لا تصع منهم آثما او كفورا ليش? لانهم لا يمرونك بخير لا يمرونك بالمعروف لا يمرونك بما ينفع لا في الدنيا ولا في الاخره انهم فقط يمرون بالاسم و ولا شك منهم آثما او كفورا وكل اناء يرساحه بما فيه، فهؤلاء المنقلعون عن الله يكرعون بالاثم والفسق لا يمرون الا بالاثم والفسق والفجور والافيان والضلال ولا فقه منهم اذما او زهورا والان حينما اطاعت الشعوب الاسلاميه اطاعت يهود واطاعت الصليبيين وأطاعت العلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين ماذا كان ها هي النتائج امامنا كلا السياسه العالميه ولا الاقتصاد العالمي ولا الاعلام العالمي الذي نراه الان كل افتر من اثار اطاعه الاثمين الكافرين. ولا تطع منهم اثما او كفورا. لما اطاع المسلمون الاثمين والكافرين اثبت الامة الاسلامية انمح اسلامها. وقضي على دينها واخلاقها. واصبحت تابعة من الكافرين. ولا تطع منهم اثما او كفورا اياك ان تتبعهم اياك ان تطيعاهم اياك ان تقتدي بهم في شيء ولا تطع منهم اثما او كفورا هذا الزاد الاول الصبر. الزاد الثاني حتى نصف وحتى نواصل لكي نصل، الزاد الثاني هو ايش? الصلح مع الله، عبادة الله، ساعة الله، الاتصال بالله بواسطه الذكر، بقلبي، بلسانك، بجوارحك، كل نصف من الذاكرين من من يذكرون بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. نسخه ربانيه نسخه قرانيه نسخه نبويه فقال سبحانه واذكر اسم ربك اي كن من الذاكرين الذكر بقلبك جواب واذكر اسم ربك في قلبي كل الاوقات بكذا واثيلا ما تفت في اي وقت حتى ان صدر لسانك خلقه جوارحه في في طاعه والطاعه كلها فاصبر بحكم ربك ولا تطر منهم ازيما وكفورا واذكر اسم ربك بكره واثيما قال بعض العلماء ان فيها اشاره الى الصلوات الخمس بكرة هي صلاه الصبح واصيلا واصيل في اللغه العربيه وماذا في التواسط. يعني صلاه الجهر والعصر وادخل الى ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له صلاه المغرب وصلاه العشاء ثم وسبحه ليلا طويلة قيام الليل لا اله الا الله وقال وسبحه. اشاره الى ان قيام الليل ليس واجبا. وانما هو السبحة. سبحة اي نافلة. ويطلق على الصلاة السبحة. اي نافلة زيادة. اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاشجد له وسبح ليلا طويلا كأن قائد وهذه الآية مثل قوله سبحانه ولقد نعلم أنك يفيك فضرك مما يقولون أشي الحل يا رب قال فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى يفيك اليقين هذا أعظم, أعظم مزيل لهذه الافكار هو الاتصال بالله ليش لان قائد المعركه من? رب لان? هو سبحانه قائد المعركه وما نحن الا منفذون لما يحقق هو. ما علينا الا الا اما النصر بيت من? وما النصر الا من الانجزاء. ليه? لانه هو الذي يجير وهو صاحب الحرية. ما نحن إلا جنود نتبع الأوامر. ما تنتظر السلطان قلطان المنزل. تتبطئ المنزل. سمن. تكل. لا. النتائج بيدي ما بيدي. ما عليك إلا أن تعمل. أنت جندي تطلق الأوامر وكيف. النتائج ليست بيدي. إذن إخواني أعظم مسلّي هو عبادة الله أنا اتصاله بالله سير على الضراج والدعوة جزء من هذا الدكتور وجزء من هذا الدكتور ثم بعد ذلك قال لماذا النهار هؤلاء يحقون العاجلة؟ كان قائلا قال لماذا يا رب لا نطيع الكفور الآثم والكفور قال لأن هؤلاء يريدون إيش العازلة، السعجان العازلة، لا يؤمنون بالاخره انقطع انقطاعاً كاملاً عن الله، هؤلاء يطاعون، الآثم الجفور يطاع، يطبق أمره، يقتدى به في شيء، يتبع فيه شيء، أعد لا سطعنه. لا تلتفتون اليهم قال ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا كيف ولا يعني آخر. يعني اقبلوا على الدنيا على العاجله وتركوا وراءهم يوما ثقيلا ثقيلا بيوم ابون في القبريه يوماً تتقلب فيه اخروب وانفار. يوماً لا يبدي والد عن ولده ولا مولود هو جاهز عن والده جيداً. يوماً لا يبدي نفسه عن نفسه شيئاً ولا يقبل منعات ولا تنفى ولا شماعة ولا نفسه. يوماً ثقيل في ونادوا يا مالك ليفتح علينا ربنا شنو ما ينطق يوم ثقيل صاروا هذول الناسوا هذول يوم ثقيل قال سبحانه يريد العاجله ويضرون ورائها يوم ثقيل ثم الله سبحانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خلقناه. نحن خلقناه انه مساكين مهاجين حشرات لا قيمه لهم لا تحصلهم لا تكتب لهم انه هلاك وهو في قبضة ان نجى اكثر صلناه أكثر ان جاء نقضي عليه في لحظة ما يغلق لا يعجز لنا ابدا نحن خلقناهم خلقناه. من الذي اتى بهم نحن, نحن خلقناهم بقدرتنا وربيناهم بنعمنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم الاسر في اللغه العربيه هي الشذات السوري في مجلس على شيء اشتركت به الاعضيه يتم العجب والاوطار والمفاصل والعروق في الانسان هي التي تشد الانسان لولا هذه المفاصل ولولا هذه الاوتار والله ما استطاع الانسان ان يقوم او يقعد لا ولا أن يطلع ولا ان يهبط ولا ان يركب ولا ان ينزل ولا ان يسافر ولا ان يقيم ولكن بهذه الاوتار وهذه الحباية تشتك بها سبحانه كنت تستطيع عجب على الأسياء شددنا أسره حتى إنك سبحان الله اجعل لك سبحانه وتعالى يمكن تمشي تتغوط ولما تتغوط تستفرق وإذا دي الوكاة يشت إذا ما تشت في الوكاة أتيك تبقى تتناثر النجاة انت ماشي من نجازة بنابق نشيجين الخيشة مفروطة ولكن رب العلم شف شد أعطاك الوكاة نعمة من الله النجد ويعاء خيشة اليدين ولكن الله تعطاك جد انتر نعمة الله اشتره عليها وإلا انت ماشي وطوّش والقول والدول جبالي انت ماشي ولكن رب العزه بنعمته يذكرنا بعينه وفضله يقول وشهدنا أسره فيتبينه في السرية أنما نشاء وشهدنا اسرهم قويناهم في هذا العصر من النفع النفع ونقول نبي نبي ما شاء الله أيه وشهدنا أسره إذا من الذي خلقهم من الذي شد اسرهم الله عز وجل من الذي أسر بهم الله عز وجل نحن خلقنا لا تخف منهم انهم في حفظتنا انهم في يدنا انهم تحت امرتنا تحت سلفتنا تحت قهرنا نحن خلقناهم نحن ونحن بعض الأخوة الطيبين يسالون يقول كيف في قطه انا يقول انا خلقتهم كيف نحن ونحن ايش تقولوا ليش على الجماعه نقول لا تدل على العظم الله عظم فرئيس دولة مثلا يقول نحن امرنا وقلنا وفعلنا وقررنا بدل السين هو وحده ولكن العظمة يقول نحن كذا والعظيم من هو العظيم اعظم العظماء هو الله سبحانه وتعالى نحن خلقنا وشددنا اثرهم قال وين شئنا بدلنا إذا بغى الله سبحانه وتعالى بسنسة حالية البشرية كلها ويوري بها بسحارة يقادر الالان من الذي أسرح الحقيقة هو الواقع. الجيل السابق اللي كان في القرن الماضي بقيت واحد منه قل لي واش ما أعطيه لحده القرن الماضي يخبرنا عن الناس القرن الماضي يقول والله يا يا أخي الكريم اخبرنا عن القرن الماضي كيف حال الناس كانوا كيف الأمور كيف والله والقرن قبله والقرن قبله واحد الرسول إلى رسول الله وما قبل رسول الله في أحد يرث خبر؟ والله ما فيه. وما ذلك يقول سبحانه هذا الجيل الموجود في أحد السجليات الجيل المعارض الجيل المحارب الجيل المضاد إذا جاءك تزحى هذا. وإذا عبر بإله لأن إله للتحقيق. إلا شيء حققنا ما يفعل، وما كان الله ليجعلهم بشيء في السنوات ويقول في الآية الاخرى إن يشاء يشأ يذهبكم يشاء أيها الناس ويأتي آخرين يجهلون، قادر لله إن يشاء يذهبكم ويأتي خلق جديد. وما ذلك عالله إلي عزيز هنا سؤال يقول نحن القياس وخجة نحن الدولين تتبع يعني من كان علماء يبقى. يقولون مصادر كفرية منهم من أما الأربعة فكاد أن يكون يتفق عليه ثلاث يتفق عليها والرابعة كيه ثلاث ثلاث أما الباطل يقولوا مصادر الشرية عشرة الكتاب والسنة والقياس والإجماع والقياس وقول الصحابه والاستصحاب والاستحسان والمصالح عند الصلاة يعني العرب يعني عشرة يعجنا من نصات المستدرية ومنها القياس يقول هل القياس حجة فالقياس إن نزع فيه من حزن ولكنه محجود لأن القياس كما يقول ابن القيم رحمه الله جاء القرآن كله بالتدليل عليه كل مثل في القرآن إلا هو قياس كل مثل إلا هو فيه قياس مثل الذين كفروا اعمالهم كثرت كثرات بقيعه يحسبه الظمان ماء يعني معقول في محسوب يقيس هذا على ذلك كل مثل في القران وقد الف في الامثال في القران قد الف فيه ابن القيم رحمه الله الامثال في القران يقول كل الامثال كلها اقيقه هذا واحد ثانيا كل قصه في القران من قصص السابقين اذا وهي قيامه فمثلا يقول في قلبه سبحانه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من دياره لأول الحج اخرج سبحانه وبذنه يقارع بالنذير اخرجه من ديارهم اجلهم رسول الله عظيم. هو الذي اخرج الذين كفروا سبحانه اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ما ظنوا ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتم حصونهم من الله فاساهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين وقال في الاخر لا تعتبروا يا اول الالفاع ما لن تفكر تفكروا إن ان فعلتم مثلهم وقع لكم مثل ما وقع لهم ثم لقد كان في قصصهم قصص السابقه ايه برا بيقول الكلام اذا هذا بالاجماع فيها ثم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وقال له يا رسول الله انا ابيض ومراتي بيضاء وجاءت بولد الف وجه يعني يريد ان ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا قال لو مثل اعرفه ليقيس عليه قال لو هل عندك ايبن؟ قال نعم. قد كيف فعلوا انها؟ قال والله ورقاء يعني زرجان هذا. قال له هل فيها ماذي في احمر؟ يعني بغير لونها. يقول نعم المعروف. المعروف هذا في ايبن. هم يعرفون قال نعم قد يد الزرقاء الزرجان واحد احمر. ولو ببك وش احمر. وتجيب واحد احمر. قال ممكن السيد حمار قال نعم يكون احمرار قال من اين ذلك قال نزعها عرف يعني شيء جد جد جد جد بقى كان مقت كان اسمر فلذلك قال وهاله وهذا نزعه عرف يعني قاس هذا على هذا انظروا القياده هذا على هذا جاءت امراه درس الله يرضى عليها وقالت له يا رسول الله ان ابي ادركه الحج ادركه الحج وهو لا يثبت على الراحلة. يعني ما, ما ما امن الا بعد ما شاء. كبير. ومات وما ادى القريبة. افأحج عنه? قال صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على أبي دين. اكون في قاضيته? قالت نعم. قال فدين الله احفظ القضاء قال فهذا الى هكذا وهكذا وهكذا مرة قال عليه الصلاة والسلام يعني لما جاء المهاجرون الفقراء الصحاب الفقراء قالوا يا رسول الله والله ذهب عن الأموال بالحجوم يصلونك كما يصل كما منظوم ويحفظون ويكبيرون ويجدونك بفضول أموالي يزيدون علينا بفضولي أم عندهم أموالي تقربوا ونحن ما عندنا فقال لهم عليه الصلاة والسلام سبحان الله صدقاء والحمد لله صدقاء عندكم سعيدة يرسل الله صدقاء خاصة لا في صدقاء وعامر بالمعروف صدقاء ونهي عن المنكر صدقاء وماتت الأب عن الطريق صدقاء وفي فضعي أحدث صدقاء يعني الواحد اللي جاء مع امراضه عنده سدب سدب حلو يا رسول الحجيب ايقضي احدنا الشهوة تبدأ له اجر يقضي شاهو يكون عنده الاجر قال لهم ارأيتم لو وضعها في حرام يكون عليه, يكون عليه وزر يكونوا عليه اسم هذه النطفل وضعه بالعراضي فينا يكونوا عليه اسم وزر قالوا لا قال فكذلك إذا وضع في حلال جامل وعجل هذا يقول له قياس عكسي قياس عكسي إذن القياس القرآن والسنة ممتلئة القياس ويقول له لنا آية جماعة للنصوص أو لأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والجماعة والقياس هي في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله في الكتاب واطيعوا الرسول في السنه وأقول الأمر منكم الإشماع والأمر هم العلماء فإن تنازعتم في شيء سبحان الله اختلفنا في شيء أفردتوه القيادة فردتوه إلى الله إذن الكتاب والسنة والاجماع والقيادة كل حاضر الوقت إن أسترض ما وقيهم الكتاب ثم نذهب وهذه الاسئله سوف نخصص لها يوما خاصا او وقتا خاصا الاجابه عليها ان شاء الله في المستقبل خارج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله والله فخنا سبحانك اللهم سبحانك رب السماوات على المرسلين والحمد لله